وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين 119. ولا تخزني يوم يبعثون 110. يوم لا ينفع مال ولا بنون 111. إلا من أتى الله بقلب سليم 112. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين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 قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبيد إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون